وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه منا دوننا لتخذناه منا دوننا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمخه فإذاه وزاهق ولكم الويل من ما تصف.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 بل أكثرهم لا يعلمون الحطب فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك مر وسول إلا نوح إليه إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون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 إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تنيد بهم وجعلنا فيها فجاجا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 قادرك الخلد فاني التفهم الخالد كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلّا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إلكم صادقين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 قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وات الله لا اكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلاً وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال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 فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك فناذ في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وزكريا إذندا ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَارِ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 فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يصلون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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت تفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطيب جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدَرِينَ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدَرِينَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت دوت ملامح